أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهله فلا يحوي زقا. أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضواعات نقاء حسن يا رب لنا الخلقا طهير فلا يحون زقا وجعله يقلد في صبر الهادي في حسن خلقا حسن يا رب فالعبد بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا ربنا لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا